من قبلك لعلهم يهتدون الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في سته كَتَئِيَامِنْ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ مَا مِنْ دُونِهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا أَفَلَا تَتَذَكَّرُونَ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 سماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعد. <تصفيق> <تصفيق> ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم <الذي> سَنَكُلَ شَيْئًا خَلَقَهُ وَبَدَأَ خَلْقَ الْإِنْسَانِ مِنْ طِينٍ، ثُمَّ جَعَلَ مِنْ سُلَالَةٍ مِمَّا ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون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 يتوفاكم ملك الموت الذي وقل بكم ثم إلى ربكم ترجعون ولو ترائذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم رب بنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موكنون ولو شئنا لآتينا كل هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين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 ثم أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون أَفَمَنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَنْ كَانَ فَاسِقًا لَا يَسْتَوُونَ أَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا قال حاتف لهم جنات بما كانوا يعملون وأم الذين فسقوا فماواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم زوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ وَمَنْ أَظْلَمُ مِنْ مَنْ ذُكْرِ وما اذكر بايات ربه ثم اعرض عنها انا من المجرمين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 وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوكِنُونَ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 فَلَا يسمعون أولم يروا أنا نسوق الماء إلى الأرض الجرز فنخرج به زرعا ويأكل منه أنعامهم وأنفسهم أفلا يبصرون ويقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين كُلُّ يَوْمٍ الفَتْحُ لا يَنفَعُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِيمَانُهُمْ وَلَا هُمْ مِنظَرُونَ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَانْتَظِرْ إِنَّهُمْ Oh, yeah,